القرآن يهدي للتي ق يهدي هي أ ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين م م ؤ ن ن ي ا ل يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا كبيرا و أ ن الذين لا يؤمنون أعتدنا لهم عذاباً أليما عذابا لهم و ي د ع و ا ل إ ن س الانسان ن ب ا ش ر د ع ه بالخير ا و ك ا ل إ ن عجولا وجعلنا الليل والنهار ر ي ت ي ن فمحونا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 من اهتدى ف إ ن م ا يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا قرية أمرنا متر فيها ففسقوا ي ه ا ف فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أ ه ل ت ن ا من القرون من بعد نوح وكفى بربكم ربك موسوعه ب ا د خ ب ي ر النابلسي بصيرا ك د ا للعلوم ع ا ج ة ج الاسلاميه نريد ثم جعلنا له جهنم م ن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء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 لا ت ج ع ل مع ا ل ل ه إ ن ا ب ل س ف ت ق ع د م ذ ل و م الاسلاميه م